أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الْيَوْمَ كُنِذَ اللَّهُ مُبِينًا لَّهُمْ فالذین آمنوا وعملوا والذين كفروا كذبوا في آياتنا والذين هادروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقاً وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعُيُورَ الْكِسْيَانِ وَإِنَّ و هو there <laughs> إن الله غفور و تواب ذلك بان الله وَيُلْجُنُ نَارَ فِى لَن يُبْغِى اَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ الله هو الحق وأنما يدعون ألم تر أن الله أنزل من السماء إن الله لطيف خبيث له ما في السماء أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْيْفِ الْبَحْرِ وَالْفُلْكُ كَثِيرٌ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ثَمَّ لَمَّا و یمسك خدا الله العلی